ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفينا فيه أبدا ويُنظر الذين قالوا اتخذ اللَّهُ أَلَدَى مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَذَىٰهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آدانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى مما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ طاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفطا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعفزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 وتحسبهم أيقاظهم وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باص ضراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَطَّهُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن ت phosphorylation إذا أبدا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 إلا أي يشاء الله وادخُ الربك إذا نسيت واقُ العذاب أي يهديني ربي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 واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وَإِن يستقيف يغات بما إنك المهلي يشوي الوجوه بأس الشراب وساء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من صدوس واستبرقا متكئين فيها على الأراك نعمة ثواب وحسن تمر تقاء وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعشاب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع.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 وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك يا ليتني لم اشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق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 الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعذا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحطوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَنْضِي أَحْوَابَهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ أَحْوَاتَهُمَا فَتَقَدَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَىٰ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 وعلمناهم إلذنا علما قال لهم موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا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 وأنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا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 ووجد عندها قَوْمًا قلنا يا ذا إِنَّا إما أن تعذب وإما أن بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادا من دوني أولياء إن أعتد انما للمكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون ان